فَمَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُمْ إِذْ قَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ يا بني يا قم الصلاة وأمر بالمعروف وانه على المنكر وانه على المنكر يصبر على ما صابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعِر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن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 وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا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 إلينا مرجعهم فننبئه بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليق ولئن سالتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله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 والبحر يمدّه من بعده سبعة ابحور ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفساً واحدة إن الله سميع بصير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 إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا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 كم الحياة الدنيا، ولا يضر بالله الغضور. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟